بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الهلك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والعياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور Al la vi'hoana kwa sebe ma wa te kwaiida ko Matareda fihoke wa ma ne meta fa وجعن البصر كروتين يا قلبي ليك البصر خافا او وهو عسيت ولقد فجنا السماء الدنيا بمصب وجعلناها, وجعلناها رجما للشياطين واتدنا لهم عذاب السعير Wal lazina ka faro be wappihi mezabujar wabinsalmafu Iza o lokofinasa me on saò wahi ta furtaka du Ku la on kri fi a paujons a la hohoza na to aamiati kunyavir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 فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأزر كبير وأسروا قولكم أو جهروا به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 نَجُونَ أَمَّنْ تُمْنُ فِي السَّمَاءِ يَخْفَى بِكُم رَوْضَة إِذَا هِيَ تَمُرْ أَمَّنْ تُمْنُ فِي السَّمَاءِ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ أصيبا. فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فقهم صفات ويقبض ما يمسكهن إلا En na ho be koha enbel mana dalzi o ajo nako ya sokommbe du ne lo waxma e il هذا الذي <سؤال> يرضقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه ويمشي ثويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع ولبصور ولفئده قليلا ما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 قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَتَنِ سُوءِ أَعْطِيَةِ وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِتَدَّعُونَ قُلْ رَأَيْتُمْ إِنَّهُ لَكِنَّ يَا اللَّهُ وَمَنْ مَعِي فَمَنْ يُجِيرُ الْكِفِرِينَ مِنْ عَذَابِ نَلِيمٌ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قل رأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن ياتيكم بماء معين